فَأَسْأَلُونَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبِينُ فَتَبِينُ أَنْ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ لَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ أمر لعلكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمته والله عليمد حكيم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 يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله علي القبيح، قالت الأعراض آمناً قل لم تؤمنوا ولكن يقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.